والسماء ذا بالدروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب المصدود أنا بذا بالوقود إذ هم عليها عهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتن المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وله عذاب حارق إن الذين آمنوا وعمل الصالحات لهم جنة تجرّين تحتها الأبناؤ، ذلك الفوز الكبير، إن دب ربك لشديد، إنه هو يبدل ويعيد، وهو الغفور الوعد بالعشر المجد، فاعلم ما يريد، هل أتاك حديث الجنود في رعون بل هو قرآن مجيد